سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمن تستكثر ولا ربك فاصبر سورة بني يهرم دلقشيس اسي اسم الرب ذا حنين يتشر دلحنا اكّر في لكة نظر السمغربة بخطعس أن نزج ذي الحواجيك بعد ست ثمسخين أرزر ذاتش كتفكيض إذا ذي خيمة سبرض فإذا نقر في الناقور فذلك يومئه يوم عشير على الكافرين غير يسير ما يفقد الصح ذي البوق السن ذس منحوس غفر كفر ريشهيد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمعون أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتلك فقدر ثم قتلك فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا شحر يوثر إن هذا إلا قول البشر تخريك كذا سمرة وإنه خرق وحدس أفكي غسش يوسع أرى وشخري ذي شيس سهر غسيك يطمع ذا سرنوخ يخضان يطف ذي الملان ميكس ذي الله يثنى أسون ذا ستصرفو خمي قدر الحفيس أمشي قدر هرنو الحفيس أمشي قدر هرنو عدي مقر أن يري يخرس وذن يصدف يزيد أعلو يتنفخ يند وذس حول ذا الدجان وقدره ثور بمهان سأثليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر أثشن فغذ سقر جهنم مثصن الضشوي سقر أثشتش وثسعة سيور من بعيد تسفن دي خلقيث فلس تسعة عشر الملوي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 كذلك يظل الله من يشاء ويهديه من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر. ورن الرعاستاذ ثمس حشد المليكات نقم لعدا ذنين سن ذذوخ وذي كفرا أكني وذي تحقا وذميد نفكار كتاب اليهود والنصارى ماذا إذا كنت يمنى أذى تجد ذريمان أردت شكون هذا الكتاب وما إذا كنت يمنى أكبر من هذا الشنين وإذا كنت أغرى وروا يكد إذا كفران لا شك يفعل ربي لا يقضي بالمثال لا أكيد تظلل ربي وما إذا كنت تظلل أكيد يهدو ربي واني يفغى ما تدي هذو حدري يعلم سالجنود انبفيك حشا نتسى نتسى ذجه النماء ذسم مخذية مثلا تلا والقمر والليل اذا اضبر والسبح اذا اصفر انها لا الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر انا هذا قالغش واقول السيد مايكره في روح صبحي ما يظهر افان فجني في جوث ماشي دخن مخون لشه غدي كي تخرق يز هو يبغى نفي هون كل نفس بما كسبت رهينه إلا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في شقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن اطعموا المشكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل ثروي حسسا ثقا غروي نثلت خدم حشمو لن يفوش ذي الجنث تمستقسعين غفذك نجهلن كفار السنينين مرث نظران ذي شكريت فشمن غثمس السنين نهان الظال ورنس الشي مغبون ان رجد ويذي البوين نسيد في اليوم الحساب ألم الحق المثل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل مرئ منهم أن يتعى صحفا منشرة حدثني انفع ما يشفع أي غرقون القرآن أم يغير وحشيا مردلوجا ذكي زم كل يوم ذكي سن يفغى الوحيد ينزل في الأسل كلا بالله يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ألا لقد أخذتنا ألا ألا أننا أخذتنا أخذنا ونحن نتذكرون ونحن نتذكرون نتذكرون القرآن أخذنا أخذنا نتذكرون حتى ينفكرون يشهر اتوقع يشهر بدون